وفي صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً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 سنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلنسألا الذين أرسل إليهم ولنسألا المرسلين فلنقصن عليهم دعاء وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآذم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين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 قال فبما أغويني لا أقعدن ملهم صراطك المستقيم ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم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 فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة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 ماذا قَشَّرَتْ بَدَتْ لَهُ مَا سُوءَ أَتُوهُ مَا وَطَفِقَا يَقْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. وَنَادَاهُما رَبُّهما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا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 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل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 وَأَسِينَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ الْعَنَتَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبرونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 هؤلاء الذين أقسمت لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا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 إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ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 لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا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 رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل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 وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْكُمْ وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخْذُونَ مِنْ سُفُو لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً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 أرسل من ربه، قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمته به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربه وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين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 الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم من مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْتَرَ النَّعْلِ عَلَيْهِمْ مَطْرَ فَاضْرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ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 ولا تقعدوا بكل صراط تنعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وَأَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُبْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا من فصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس وضّر إلى علهم يضّرعون ثم بدلنا ما كان السيئة الحسنة تحت تعفوا وقالوا قد مسأب أنا الضراو السرا وقالوا قد مسأب أنا الضراو وَصَرَّفَ اللَّهُ فَأَخَذَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 افا امِن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون اوا امِن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمل مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم أجمعين. قالوا إننا إلى ربنا مقلبون، وما تنقم من إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 ولقد أخذنا آل فرعون بالسليم ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه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 فالصلاة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لَئِن كَشْفْتَ عَنّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُغْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ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 ما كانوا يعملون؟ قال أَعْرَضَ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهً وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربنا فَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي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 مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا، قالوا لَئِلَّا بِيَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَوْفِرْ لَنَا لَا نَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 ره إليه، قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشميت بيا الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.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 وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُخْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتَبٌ توبن عنهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر، ويحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به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 بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ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 قد علم كل أناس مشربه وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن و السلو كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن أن يظلمون، وإذ قيل لكم إسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حضرة، ودخلوا الباب سجدا. وَدَخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين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 خذوا ما آتيناكم بقوة والكرو ما فيه لعلكم تتقول وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آفُوسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنا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 أولائك كالأنعام بل هم أضل أولائكه الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه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 قُل انما علمها عند الله ولكن ما اكثر الناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءٍ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَاءُ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتِيْتَنَا صَالِحَ الَّذِكُونَ نَمِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحٌ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا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 قُلِ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون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 والقُرَبَكَ في نَفْسِكَ تَضَرُّعٌ وَخِفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّ كلا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون